علي وبيحيلني من غير مناسبة وبمناسبة بيقابل بيجيلي يستغلب علي وبيحيلني وبيعتذرلي كتير ولا مهما تزارني مش هنساهم في كبريائي كان قتل I didn't dream, اقدر اتهاون واشوف حاجه سامحه بيها لازم اللي يغلط غلط يتحاسب عليها اصل اللي يدها وين في جرح كرمته مره يستاهل انه يتجرحني بمره فيها نفع سمح وعلم عمل لو يجي تاسف لي ولا يبس بداية ما عنش لحد قدري يمدي الدين عليا معد شي ينفع سمح وعرف لي عمل ولا يبس لبايا بعد النهار دا الزيانة على نفسي هرجع هرجع لحد